Bismillahirrahmanirrahim Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhū mirratin fastawa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 ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المُنْتَهَ عندها جنة المأوى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَ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 قبل إنهم كانواهم أظلم وأقغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة